الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك هي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السرط المستقيم سرط من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا كلة ولا شفاعة والكفرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تتدو سنة ولا هون في السماء ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيكون بشيء من علمه إلا بما شاء السماوات والأرض ولا حفظهما فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن تصوم لها والله واسع عليم الله هو ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات يخرجونهم من النور في الظلمات أولئك أصحاب, أصحاب النار خالدون الله اسمي الله حبيده. الله اسمه الله عليك. الله